O i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 ايديهم اذا هم يطلقون اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون فآت ذا القرباح قهو ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون فلا ينبو عند الله وما أكبر اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ قَمْتُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ أنا <تعاله> نعبو وتعلا مما نشفون وهر الفساد في بني يلب بما كسبا ايدهم في وفيقهم بعض الذي